على موقع ليس الكيان وحدهم هم المزنبون بل كل العرب مزنبون فوقوا يا عرب فوقوا يا قنابل خنابل ضحايا تموت وغزة بتسرق كفاية سكوت حكام العرب وقف بلي صوت تدخل لمصر داو الجرود ألا مع في قلب الكفن وكلها الدود مليها العفن تنمية ورياضة ومهرجان ثقافة واطفالك يا غزة تموت في الرحم كريستيانو اشترينا ووياه ومليارات كتيرة تدع في الغزار وبدلنا الجنه الجنابنا وحكم العرب سيبن غزة في ضمار كبسه ولحمه وطبن كبار واكل بيجي من بره بالدولار وبلد مجاوره عيشاها في مرار واطفال تدور على اكل في التراب تدمر مدارس ومستشفيات وأمي بتسرق خلاص ضنايا مات واطفال صغار يدور مرار ولعنه الله على الظالمين ملا حروبة في قلب الكفن وكلها الدود مليها العفن تنمية ورياضة ومهرجان ثقافة وأطفلك يا غزة تموت في الرحم ملا حروبة في قلب الكفن وكلها الدود مليها العفن تنمية ورياضة ومهرجان ثقافة وأطفلك يا غزة تموت في الرحم ولك يا يا غزة تموت في الرحم